بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن الذين فيهم مختلفون الذين فيهم مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهدًا وَجبأَتَاد وَجبالأَكاد وَقَلَقُ نكُم أَزواجَ وَخَلَكُكُمأَزوجَ وَجَنا نَ مَكُم سف وَجعَد اللي لِباسَ وَوجعَ ليلى لِباس وَوجَعَنَّه وَمش وَوجَ ه وَمش وَبَنَنا خَقكُم خَبًا شِدادا وَجَعَلَ النَّاسَ رَاجًا وَهَاجَا وَجَعَلَ النَّاسَ رَاجًا وَهَاجَا, وهاجا مِنَ الْمُؤْصِرَاتِ مَا انْفَجَّاجَا نُخْرِجُ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, به حبا ونباتا وجنات, الفافا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا إِنَّ يَوْمَ لك ق يوم يفَغُ في السُورفَ تأتُونَ أفاج يوم فَغ في السُفَةُ أوااج وَفِحة السَّماء فَكَ أباب وَقوتت السم فكانت اروابا وشيره الجبال فكانت سرابا وشيره الجبال فكانت سرابا ان نجهن ما كانت مرصادا ان نجهن كانت مرصادا ل اضينَ مأَبَ مِقينَ مأَبَ لا بثينَ فيِيه أحقابَ لا بث فها أحقااب لا يَذوقَ فيِيهَا بَضضَ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَحْضُرُونَ وَكَذ بِ آياتتِكِذبَ وَوك آاتِكذبَ وَكل شيءَْ أحصيناه كتابا وكل شيء أحْصنا كتاب فَ إلا عذابا